أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول جل وعلا في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ويقول جل واذكر ربك في نفسك تضرع الوخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ويقول سبحانه فإذا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 الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار وهكذا يقول جل وعلا والشعراء يتبعهم الغاوون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 واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشتد به أزري وأشركه في أمري إيش العلة كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا فهذه الآيات معاشر المسلمين يحث فيها المولى جل وعلا على عبادة عظيمة ويهيج العباد عليها ويرقبهم فيها هذه العبادة عباد الله هي عبادة ذكر الله سبحانه وتعالى والعناية بذكر الله جل وعلا لأنه جلاء القلوب وثقالها ودواؤها إذا غشيها اعتلالها قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر ابن العاصر رضي الله تعالى عنه لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذكر الله أي جلاء القلوب وقيل تصوية القلوب وتجلية القلوب ذكر الله سبحانه وتعالى فذكر الله جل وعلا حياة القلوب فرجل ليست له عناية بذكر الله سبحانه وتعالى وليس له حظ من ذكر الله جل وعلا ميت القلب عياذ بالله فلا يشعر بشيء ولا يتألم لشيء ميه يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إلامه فحاله كحان الجرح الذي في الميت لا يتألم منه أبدا وهكذا ميت الغلب عباد الله فإنه لا يتغير لمنكرات يراها ولا كذلك أيضا يتألم لآلام أهل الإسلام إذا أصيبوا بالجراح وأصيبوا بالآلام لا يتألم فهذا قلب ميت عياذا بالله خال من ذكر الله سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشبه هذا القلب الذي خل من ذكر الله جل وعلا كالجسد الذي انفسمت عنه روحه وانفصلت عنه روحه قال عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت هذا ميت والعياذه بالله وَأَيُّمَا موت ماته هذا الْمَيْرِ فَإِنَّهُ مَاتَ قَلْبُهُ عياذا بالله الذي هو يدفع به إلى الخير إن كان حياً ألا وإن في الجسد مضغى إذا صلح الصلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب هذا فسد قلبه والعياذ بالله بسبب بعده عن ذكر الله سبحانه وتعالى فهو ميت وكما قيل ليس من مات فالسراح بميت إنما الميت ميت الأحياء إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليلا رجائي فهذا هو الميت الحقيقي الذي مات قلبه والعياذ بالله وخل قلبه بسبب ما عليه من الران نسأل الله العافية والسلامة فإن الذي يميت القلوب الغفلة والذنوب فهذه التي تميت القلوب الغفلة والذنوب هي التي أماتت قلوب كثير من العباد غفلوا عن ذكر الله سبحانه وتعالى وانشغلوا بمعاصي الله جل وعلا فحصل لهم ما حصل من الران الذي على قلوبهم نسأل الله العافية والسلامة وهكذا معاشر المسلمين ذكر الله جل وعلا عمارة القلوب فإن القلوب لها عمارة حسية ولها عمارة معنوية فذكر الله جل وعلا تعمر بها العمارة العظيمة وهي العمارة المعنوية والخلوب من ذكر الله سبحانه وتعالى وإن كانت بيوتا مشيدة وإن كانت بيوتا مسخرفة وإن كانت بيوتا محسنة وإن كانت بيوتا محسنة فإنها إن خلت من ذكر الله فهي بيوت مدمرة عياذا بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الميت والحي كمثل الحي والميت فالبيوت يا عباد الله إذا قلت من ذكر الله سبحانه وتعالى فهي بيوت ميتة نسأل الله سلام وهكذا معشر المسلمين فإن القلب يقصوه اذا خلى من ذكر الله جل وعلا واذا ابتعد صاحبه عن ذكر الله جل وعلا تصيبه قسوه واذا قسى القلب واذا قسى القلب دمر صاحبه وعتب صاحبه وصار عن الله جل وعلا ومتوعدا بما وعد الله سبحانه وتعالى ذوي القلوب القاسيه فويل للقاسيه الله فهو بالويل فالله سبحانه وتعالى وعد ذوي القلوب القاسية بالويل فإياك أن تكون قاسي القلب احذر من قسوة القلب فإن بني إسرائيل ارتكبوا الجرائم وارتكبوا العظائم في حق أنبيائهم وصالحهم بالقتل بسبب قسوة القلوب وكذبوا بآيات الله سبحانه وتعالى بسبب الغفلة وقسوة القلوب ثم قسط قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشدق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون الحجارة خير منها يستفاد منها أنهار تفجر منها وهكذا يهبط بعضها, أو يهبط بعضها من خشية الله سبحانه وتعالى فهذه قلوب لا خير فيها ولا ترى من ذويها إلا الشوق والشر لا تجني منهم إلا الشوق ولا تجني منهم إلا الأعمال السيئة ولا تجني منهم إلا دمار البلاد والعياذ بالله ذو القلوب القاسية فلذلك حدر الله سبحانه وتعالى المؤمنين من قسوة القلوب ونحاهم عن التشبه بأولئك الذين قسد قلوبهم فصدرت منهم الجرائم فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلكم فطال عليهم الأمد فقسد قلوبهم وكثير منهم فاسقون احذروا أن تكونوا مثل بني إسرائيل والعيادة بالله تركوا دين الله سبحانه وتعالى وتركوا العمل بدين الله وبشرع الله جل وعلا فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون احذروا معاشر المسلمين من قسوة القلوب فإن الشيطان يصعى جادا لقسوة قلوب المؤمنين لأنهم إذا قست قلوبهم نفدوا كل ما يريد منهم نعم عباد الله فلذلك قال ابن عباس في قول الله سبحانه وتعالى من شر الوسواس الخناس قال رحمه الله ورضي الله تعالى عنه قال الشيطان جاثم على قلب العبد جاثم على قلب العبد فإنه سهى وغفل وسوسى وإن ذكر الله انخنسى هنيئ للذاكرين فإن الشيطان يضعف أمامهم وإن الشيطان ينخنس أمامهم ولا يستطيع أن يسيطر عليهم أبدا ما داموا ذاكرين لله جل وعلا فليس لإبليس عليهم سيطرة وليس لإبليس كذلك عليهم أي شيء يريده منهم لأنهم كما قال الله سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم هكذا يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم ونبه للعباد من نزغات الشيطان وإن أعظم ما يجلي هذه النزغات ويبعد العبد عن النزغات ذكر الله سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون هؤلاء يتذكرون الله وعظمة الله سبحانه وتعالى هؤلاء يذكرون الله جل وعلا في خلوتهم وجلوتهم هؤلاء يعتنون بذكر الله جل وعلا فلذلك إذا أصابهم طائف من الشيطان تذكروا العظيم سبحانه وتعالى إذا هم بهم سيء والعياذ بالله أو خطرت عليه خطرات سيئة فإنه مباشر يذكر الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله يراه وأن الله يسمع وأن الله مطلع على السرائر ومطلع على الضمائر فلذلك يذكر الله سبحانه وتعالى فينجلي عنه هذا الأمر فنعم عاشر المسلمين اعتنوا بذكر الله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى يباهي بكم أيها الذاكرين ملائكته كما جاء في حديث معاوية في حديث بسعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج معاوية على مجلس من المجالس وكان ذوه جالسين فيه يذكرون الله فقال لهم ما أجلسكم هذا المجلس؟ قال جلسنا نذكر الله عز وجل. قال آه الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قالوا ما إني لم أستحنفكم تهمة لكم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على مجلس على أصحابه وكانوا في مجلس. فقال لهم ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله سبحانه وتعالى ونحمده على ممن به علينا من الإسلام فقال لهم آه الله ما أجلسكم إلا هذا قالوا والله ما أجلسنا إلا هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله سبحانه وتعالى يباهي بكم ملائكته هنيئا للذاكرين لله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى يباهي الملائكة يا عباد الله وهكذا مجالسهم تنزل عليها السكينة مجالسهم تقشاهم فيها الرحمة مجالسهم يذكرهم الله سبحانه وتعالى إن جلسوها وذكروا الله جل وعلا فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويذكرون الله الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وذكرهم الله فيمن عنده وذكرهم الله فيمن عنده هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام فهذه من بركات الذكر يا عبد الله أن الله سبحانه وتعالى يذكرك ان كنت ذاكرا له ومن بركات الذكر وفوائد الذكر أن الذاكرين يحظون بمعية, بمعية الله سبحانه وتعالى الخاصة معية التأييد معية الكلاءة معية النصر الذاكرون يحظون بهذه المعية العظيمة فإن الله سبحانه وتعالى يكلأهم وإن الله جل وعلا يحفظهم وإن الله يدفعونهم شرورا عظيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى قال أنا عند ظن عبدبي وأنا معه فإن ذكرني في نفسي أو في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير وإن أتاني يمشي أتيته هرولة وإن تقرب إلي ذراع تقربت إليه باعا فهذا خاص بالذاكرين لله سبحانه وتعالى وهكذا الذاكرون لله جل وعلا أعد الله لهم جناته, جناته سبحانه وتعالى وأعد لهم مغفرة عظيمة كما قال الله جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما قال ابن القيم رحمه الله تعالى لو لم يكن في الذكر إلا هذه الآية لكفى بها فضلا وشرفا هكذا قال رحمة الله تعالى عليه لو لم يكن في الذكر إلا هذه الآية لكفى بها فضلا وشرفا فهي آية عظيمة والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة واجرا عظيمة الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فذكر الله معاشر المسلمين من أسباب النجات من عذاب الله جل وعلا كما جاء ذلك في حديث جابر وحديث عبد الله بن عمر وغيرهما رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله ولفظ حديث جابر ما عمل ابن آدم عمل عملاً أنجى من عذاب الله سبحانه وتعالى من ذكر الله فذكر الله جل وعلا من أسباب النجات من عذاب الله سبحانه وتعالى ذكر الله جل وعلا خير لك يا عبد الله من انفاق الذهب والفضة خير لك من أن تلغى عدوك وترى بريق السيوف ولمعان السيوف خير لك من كل شيء كما قال الله سبحانه وتعالى فهو أكبر من كل شيء ذكر الله سبحانه وتعالى اتل موحي إليك من الكتاب واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر فذكر الله يا معاشر المسلمين أكبر من كل شيء ذكر الله أفضل عمل يبذله شخص. ويقدمه شخص لنفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأفضلها وأرفعها لدرجاتكم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلغوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله فذكر الله أفضل الأعمال التي يبدلها الشخص وجاء في حديث جابر وغيره عبد الله بن بصر قال يا رسول الله أي الأعمال, أفضل أي الأعمال أفضل قال أن تموت ولسانك رطم من ذكر الله أي الأعمال أفضل قال أن تموت ولسانك رطم من ذكر الله وفي رواية أنت فارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله فبعضهم لسان رطب بالسب والشتام والتشديع والكلام والعاذ بالله الذي يدل على فسوقه ويدل على فجوره ويدل على بعده عن الله سبحانه وتعالى ما تسبع إلا شتاما وسبابا وغير ذلك ربما تجرع على الله سبحانه وتعالى في سبه وسب الله سبحانه وتعالى فهذا قلبه غافل والعياذ بالله عندك لله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا عن عبد الله بن مصر رضي الله تعالى عنه طوبى لمن وجد. أو في صحيفته استغفارا كثيرا لا سبا كثيرا فهذا خاسر والعياذ بالله هذا سيخسر نفسه وسيخسر آخرته نعم معاشر المسلمين ذكر الله جل وعلا حثى الله سبحانه وتعالى عليه في اقتام العبادات كما حثى عليه سبحانه وتعالى عند افتتاح العبادات وهذا كله يدل على عظم ذكر الله سبحانه وتعالى وعلى علو كعبه ومنزلته في شرع الله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى حثى العباد على ختام حجهم بذكر الله جل وعلا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر هكذا يقول الله سبحانه وتعالى وهكذا أيضا عند ختام الصلاة حثهم على ذكره جل وعلا فإذا الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وهكذا عند ختام الجمعة حثنا سبحانه وتعالى إذا انتهينا من الجمعة ألا أن نغفل عن ذكر الله جل وعلا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتقوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وهكذا عند ختاب صيامنا حثنا الله سبحانه وتعالى على ذكره حثا عظيما ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون هذا كله ختام هذه العبادات عباد الله هذا يدل على منزلة الذكر عند الله جل وعلا وأن العبد لا يغفل عن طاعة الله وعن ذكر الله في سفره وفي حضره وعند نومه وعند استيقاضه يذكر الله سبحانه وتعالى فأنت عبد لله جل وعلا خلقك لذكره خلقك لعبادته خلقك للعناية بما ينفعه في الدنيا والآخرة نعم معاشر المسلمين كلمات جسيرات يذكر الله سبحانه وتعالى العبد بها يرفع ترفع منازله وتفد الموازينه بسبب ذلك ونحن نعجز عنها ونحن نغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما سلها علينا والله ولكنها الغفلة عن ذكر الله جل وعلا فمجالسنا معمورة بغير ذكر الله سبحانه وتعالى وأسواقنا معمورة بغير ذكر الله وكذلك مرافق أعمالنا معمورة بغير ذكر الله قل تجد أحدا يتنبه لذكر الله سبحانه وتعالى عند فراقه فيذكر الله جل وعلا يسبح الله سبحانه وتعالى فيتقل بذلك ميزانه يوم القيامة يوم أن يلقى الله سبحانه وتعالى فيجد ذلك الميزان تقيلا بذكر الله وبطاعة الله سبحانه وتعالى ذكر الله يا عبد الله غراس الجنة قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورست له نخلة في الجنة عن جابر رضي الله تعالى عنه ما أسهلها من كلمة سبحان الله العظيم وبحمده نخل تغرس في الجنة وما أوسع الجنة أن تتسبح وذاك يسبح والنخل يكثر للمسبحين فهنيئا للمسبحين وهنيئا للذاكرين لله جل وعلا ذكر الله جل وعلا أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب, لله أو عن أحب الكلام لله سبحانه وتعالى قال مصطفى الله سبحانه وتعالى لملائكته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذا الصفاه الله للملائكة ذكروا الله به فهو أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى ذكر الله جل وعلا خير لك والله من هذه الأموال الطائلة التي يتقاتل من أجلها الناس ويتصارمون من أجلها الناس ويتهاجرون ويتفارقون ويتقاطعون يقطعون أرحامهم من أجل الدنيا ذكر الله سبحانه وتعالى خير لك مما في الدنيا ومما على الدنيا قال صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحبه إلي مما طلعت عليه الشمس الشمس تطلع على العالم والعالم فيه من الكنز ما فيه في بحاره وفي براريه وفي أرضه وتحت أرضه فالعالم تطلع عليه الشمس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف ربه سبحانه وتعالى وعرف حقارة الدنيا التي تتهالكون من أجلها وتتصارمون من أجلها وتتخاصمون من أجلها يجلس الرجل مع قريبه بل الأقرباء له أمه أو غير أمه مقاطعا لها مقاطعا لها والعياذ الله مصارما لها, حاجراً لها من أجل ماذا يا عباد الله من أجل الدنيا والحرص على الدنيا والعياذ بالله والله إن الدنيا لا تسوى عند الله جنح بعوضة وأنتم تتقاتلون عليها وتتهاجرون من أجلها فاتقوا الله معاشر المسلمين فإن الذي يحميكم عن هذه الدنيا التعلق بالله سبحانه وتعالى وذكر الله جل وعلا والغفلة على العكس من ذلك تدنيكم من الدنيا وتقبل بقلوبكم على الدنيا والعياذ بالله تضيعون الصلوات وتضيعون غير ذلك من العبادات نعم معاشر المسلمين ذكر الله جل وعلا لا يبغى معه ذنب من الذنوب قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يومه مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر الله أكبر حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر تقول سبحان الله في يومك مئة مرة تحط عنك الخطايا وما أثقلخطايانا أثقلت ظهورنا والعيادة بالله وأتعبتنا وأظلمت قلوبنا فنقول سبحان الله وبحمده يقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم حطت خطاياه مئة مرة تقولها فقط وأنت في طريقك وأنت ماشي وأنت جالس تقول سبحان الله بحمده خطاياك تحط وإن كانت مثل زبد البحر ما أعظم رحمة الله سبحانه وتعالى وما أوسع رحمة الله وما ألطف الله سبحانه وتعالى بالعباد لأنه يعلم أنهم مذنبون يعلم أنهم مخطئون فلذلك قال الله سبحانه وتعالى يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار ثم أشار إليهم ما يرفع هذا الأخطاء يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وأن أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم اذكروني اذكروا الله سبحانه وتعالى يغفر لكم ذنوبكم مهما بلغت هذه الذنوب مع وجود التوحيد مع وجود الخير مع وجود الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة والشعور بالذنوب وأنها عظيمة عند الله سبحانه وتعالى نعم معاشر المسلمين ذكر الله جل وعلا تحرز نفسك به عن الشيطان الرجيم الذي هو أعدى الأعدالك والذي يسعى سعيا حديثا لا يألو جهد جهدا في, في إضرارك فإنه لا يألو جهدا في خبالك أي وإبسادك قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذكر الله كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره بعده يجرون وهو يجري وهم بعده يريدونه ويطلبونه لعله فعل بعض الأشياء التي تضر بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاربا لهذا المثل وحاثا على ذكره وأنه بإذن الله جل وعلا يكون سببا في تحصينك من عدوك وهو الشيطان قال مثل ذكر الله كمثل رجل خرج العدو في طلبه سراعا قال فأتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه أو أحرز نفسه من عدوه فقال ولا ينجو العبد من الشيطان إلا بذكر الله ما في حرز لك أبدا والله ما في حرز ولا في حصن إلا ذكر الله سبحانه وتعالى هو الذي ينجيك بفضله جل وعلا فاعتنوا معاشر المسلمين بذكر الله جل وعلا واحذروا الغفلة عن ذكر الله واحذروا مجالس اللهو واحذروا مجالس الغيبة واحذروا مجالس النميمة واحذروا غير ذلك مما يضرنا في ديننا وفي الدنيانا فعلينا أن نعتني بذكر الله جل وعلا فهؤلاء العباد خلقهم الله لذكره خلقهم الله لعبادته فما بالكم غافلين عن هذه الغاية العظيمة وهذه الغاية السامية التي أوجدنا الله سبحانه وتعالى من أجلها فإننا ملاقوه والموت أقرب لأحدنا من شراكنا عليه فكم نفجع في أحبتنا وكم نفجع في أقاربنا يكون معنا بالصباح فإذا به بالمسافة الحفرة تلك فما هذه الغفلة يا عباد الله كل الله سبحانه وتعالى فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على طاعته وأن يوفقنا لكل مرضاته سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين